او خ ش ي ة الانتقاد يحسب له الرئيس كل الحساب او بعض الحساب والاب يعطف على بنيه فلا يعجب الناس لعطفه عليهم لما ركب في طباع جميع الاحياء من حب الاب لولده وان اختلفت الاباء في صفات العطف وفي استحقاقهم لبر الابناء وكذلك الزوج يرفق بزوجته وليس له كل الاختيار في رفقه لما يكون بين الزوجين من د ا ل ة يعتز بها الضعيف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 ولم يطلبها العبد نفسه فتلك هي ا ل ر ح م ة في أ ص د ق معانيها وهي أ د ل الدلالات على لباب ا ل أ خ ل ا ق وقد علم القارئ من فصولنا ا ل س ا ب ق ة أ ن ن ا لم نكتب هذا الكتاب لشرح ا ل أ ص و ل ا ل إ س ل ا م ي ة وتفصيل محاسن ا ل د ع و ة ا ل م ح م د ي ة فذلك غرض لا تتسع له هذه الفصول وليس لنا أ ن نتصدى له بعد من فصوله وكرروا ا ل ك ت ا ب ة فيه و إ ن م ا نقصد بهذه الفصول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 كما يأكل العبد يأكل ولو أ ج س يجلس العبد. هذه كلمة السيد、بإمامته. السيد بنسبه السيد بسلطانه السيد كما كلمة بإمامته العبد بالتفات ا ل ل هذه ق ب بسيادته حوله السيد بسيادته على سره وعلى نيته ورأيه وهواه. ولو عمت ل وعلى ولو ى سره ورأيه نيته وهواه ع هذه ا ل س ي ا د ة لبطل الاستعباد و أ ص ب ح تفاوت الدرجات كتفاوت ا ل أ ع م ا ر شيئا ل غضضه فيه على صغير ولا تكبر فيه لكبير